بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأبنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا السماء حق و عدلت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت و عدلت لربها وحقت و عدلت لربها وحقا يا ايها الانسان انك كاذح الى ربك كدحا فملاقيه يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا مْ أُوتَكِتابََهُ بِيَمِن فَسَوْكَ يحاسَبُ حِسَبَ يَسِرا وَيَ قَربُ إلَ أَهْلهِ مَسورَ وَيَ قَرِب إلَ أَهلِهِ مَسورَ وَأََّ مَنْ أُوتَكِتَبَهُ وَر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 إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ أل أُقُكِم بِشثَقَ والليلِ وَما وَسَقَ وَقَمَرِ إذ التسقَلَ تبكابُ قَبقًا قَبق والليلِ وَناَا وَسَقَ وَقَلَِ إذ التتَقَلَ تبكابُ بَبَق قَدقَ فمَا لَهُم لا يُؤمنونَ وَإذا قُر عَلَهِمُ القُرآن لا يسجد ثَمَا لَهُم لا يؤِّنونَ وَإذاَا قُرِ عَلَيهِمُقُْآانُ لاَا يَسجدُون بلَلَِّذينَكَثَيُ كَذذبونَ واللهَّهُ عَلَمُ بِما يُ بَلَِّذينَكَطَيُ كَذذبونَ وَلَّهُ